لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من بصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من بصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أوابائهن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 والمؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا لأمّنكم والصالحين من عبادكم وإماءكم إيه يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنיהם الله من فضله وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا ملك تَمانكم فكاتِبهُم إن عَلِمْتُمْ فيهم خَيْرًا وَآتُوهُمْ مما لللهِ الذي آتَك ولا تُكرِه فَتياتِكمم على البغين رَدنَ تَحَصُّنًا للتبتغوا عَرَضَ الحياة الدننيا وما يكرهم فَإِن الله منِن بعد إيكراههِ الن غَفر الرحيم وَلاقد زَلنا آيات وما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 والله يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغير حساب وَالَّذِينَ كفروا أعمالهم كصراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شَيْئًا وَوَجَدَ الله عنده فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ والله سَرِيعُ الحساب أو كظلمات في بحر النجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلما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 ثُمَّ يُوَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَابِرُهُ يَذْهَبُ بِالأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الأَبْصَارِ والله خَلَقَ كل دَابَّةٍ مِنْ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 هم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن كلهم لهم الحق ياتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض مرتاب أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لي يحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن مرتهم يخرج قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليهم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 ن غير متبرجات بزينة وأي يستعففنا خير لهم والله سميع عليم ليس على العماح حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أو بيوت أو بيوت عمكم أو بيوت عماتكم أو